الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كنا قد ابتدانا بأركان الحج فقلنا إنها أربعة الإحرام مع النية والوقوف بعرفة وتكلمنا عنهما ووصلنا إلى الثالث وهو الطواف بالبيت اولا الطواف بالبيت بالنسبة للأركان هو طواف الإفاضة أما طواف القدوم فهو سنة وأما طواف الوداع فهو واجب أما بالنسبة للعمرة فطواف القدوم وطواف العمرة واحد يستطيع الإنسان بطواف واحد يقدم إلى الكعبة المشرفة فيطوف حولها ويسعى بين الصفا والمروه وبعد ذلك يحرق ويكون قد انتهى من عمرته إذن الثالث من أركان الحج الطواف الطواف حكمه في الحقيقة كحكم الصلاة تماما يقول عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام يندب ان لا يكثر الإنسان من الكلام إلا بخير وأن يجعل كلامه في الطواف دعاء لله تبارك وتعالى هل يطوف الإنسان حسب ما شاء أم لا بد أن يكون طوافه بالبيت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قال خذوا عني مناسككم يقول على يقول الشيخ رحمه الله الطواف بالبيت سبع طوافات جاعلا في طوافه البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب له إذن إذا أردنا أن نطوف لا بد أن نجعل هذه القواعد التي ذكرها الشيخ أمام أعيننا تماما فالمسألة الأولى أن يكون هذا الطواف كما ذكر الشيخ سبعة، فلا يجزئ أن يفعل أقل من ذلك. هذا العدد فرضه الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يكون بنفس العدد الذي فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم فلو ترك واحدة أو بعض واحدة من هذه الطوفات عند ذلك نقول له إن طوافك لم يتم فعليك أن تأتي بما نقصته من هذه الطوفات فعلت ستا تأتي بالسابعة فعلت خمسا تأتي ب. السادسة والسابعة وهكذا وعندما يبدأ الطائف بالطواف ينبغي أن يكون يساره إلى جهة بيت الله الحرام لا يفعل كل إنسان جعل الله نظاما لهذا الكون ونظاما لهذه العبادة فيجعل يده اليسرى إلى تجاه الحجر الأسعاد تماما ويبدأ الطواف من ذلك الموقف قبله لا يعتبر شيء من الطواف بعده لا تحسب الطوفة أبدا إذن لابد أن يبدأ الطواف من محاذاة الحجر الأسود تماما وقد جعلوا الآن خطا على الأرض هذا الخط يبتدئ من الحجر وينتهي حتى الصفة حتى نعم حتى صفه تماماً حتى وزعروا علامات على الجدران أي بنيونات خضر حتى هذه العلامات ينبغي إذا كان بعيداً عن الحجر ألا يتجاوزها ولو بالنظر وزعروا أيضاً في الطوابق العليا خطاً على الأرض. وجعلوا علامة وجعلوا لافتات يقولون فيها بداية الطواف يعني هذا الأمر صار واضحا بشكل تام جدا أحيانا بعض الناس يأتي يريد أن يساعد مثلا والدته أو والده أو ولده أو صديقا له فماذا يفعل؟ ربما يعطي يمينه للبيت والذي يطوف يساعده كيف يساعده يأخذ بيديه مثلا ويمشي هو إلى الوراء وذلك المريض يمشي من الذي طاف في الحقيقة الذي طاف المريض أما الذي ساعده فكانت يمينه إلى البيت لا يحسب له طواف أبد إذن لابد أن يمشي الإنسان في الطواف كعقارب الساعة لكن بالعكس تمام عقارب الساعة لكن بالعكس عقارب الساعة تأتي من اليمين إلى اليسار هنا من اليسار إلى اليمين عكس عقارب الساعة تمام أما في الاستقبال لو استقبل البيت بصدره أو استقبل البيت بيمينه أو مشى إلى الوراء دون أن يمشي إلى الأمام عاد هكذا البيت إلى يساره لكن عاد إلى الخلف بدل أن ينتقل من الحجر إلى الركن العراقي ماذا فعل انتقل إلى الركن اليماني إلى الوراء هل يصح لا يصح لو رجع القهقر أبدا إذن الطواف أن يبدأ من الحجر وأن يكون سبعا وأن تكون يده اليسرى إلى جهة البي يبدأ بالحجر تماما لو بدأ بعد الحجر ولو بخمسة سنتيمتر لا يحسب هذا الطواف لا بد من العود يعود إلى الوراء قليلا ويبدأ بالطواف أما ما يفعله بعض الناس في الحج والعمرة وهو الوقوف على الخط هذا من كثرة التنبيه أحيانا يصبح تشدد عند بعض الناس هذا الوقوف على الخط ليس مسنونا ولم يكن هذا الخط في زمنه صلى الله عليه وسلم وإنما بيانا للناس بحسب كثرتهم أما أن ينظر فقط في نظر العين أن يكون إلى جهة هذا الحج أيضا أن يمر هذا الإنسان بجميع بدنه حول البيت ما معنى بجميع بدنه يمكن للإنسان أن يترك شيئا من بدنه لا ولكن البيت الحرام جعله الله سبحانه وتعالى سميت كعبة لأنها بنيت بشكل مكعب لكن لو نظرت إلى الكعبة من الأسفل مثلا هذا جدار الكعبة لو نظرت إلى الكعبة من الأسفل فترى أن هنا يوجد ميلان يعني في أسفل الكعبة تماما هذا الميلان الموجود عبارة عن ارتفاع حوالي مثلا نصف متر وأخذ في الميلان قليلا هذه الأحجار هذه الأحجار المائلة إلى جدار الكعبة يعتبر الهواء الذي فوقها من الكعبة ولا تعتبر خارج الكعبة قالوا إن الأموال قد ضاقت في ذلك الوقت فضيقوا وجعلوا لها علامة في ذلك هذا المكان الذي بقي يعتبر من داخل الكعبة والطواف إنما يكون حول الكعبة لا في داخل الكعبة فلو جاء الإنسان فمد يده وكانت أصابعه تسامت الجدار الكعبة ماذا بقي من جسده مثلا ذراعه هذا الذراع أين كان داخل الكعبة في هواء داخل الكعبة أم خارج الكعبة في داخل الكعبة إذن يجب أن يمر بجميع بدنه حول الكعبة لا, بجو... لا ببعض بدنه بعضه داخل الكعبة لو كان صار شدة زحام وفعل هكذا فصار كثيفه الأيسر مثلا ملاصقا لجدار الكعبة عند ذلك هل يعتبر هذا الإنسان طائفان لا يعتبر ابدا ايضا ينبغي أن يكون هذا الطواف في بيت الله الحرام طبعا الكعبة في الوسط بني المسجد لو افترضنا أن الطواف صار كبيرا جدا ويحدث هذا كما نرى في طواف الإفاضة عند العودة من عرفات فنرى أن المسجد برمته يطوف يعني الطابق الأول والطابق الثاني وترى أيضا السطح لا يوجد مكان إلا والناس يطوف هذا الطواف وإن كان إلى آخر السطح يسمى ضمن المسجد ضمن المسيح لو أراد بعض الناس مثلا أن يقترح اقتراح الآن ما رايكم للعجز أن نفعل حول بيت الله الحرام من الخارج يعني من خارج البناء ولا سكه قطار ونمر حولها مثلا قالوا ذلك أو نركب مثلا في سيارة في طريق وندور حولها هل نعتبر طائفين صوره الطواف متحققة لكنها فقدت شرطا من شروطها وهي أن الطائف هنا طاف خارج المسجد ومن شروط الطواف أن يكون في داخل المسجد مهما توسع المسجد إذا كان في الداخل يسمى طواف خارج المسجد لا يصح إلا أن يكون هذا المسجد في الطواف كيفما كان في هوائه في سطحه في طابقه في أرضه في ما دام في المسجد فهذا صحيح هل يهمنا أن يكون بيننا وبين البيت حائل لنفترض أنهم جعلوا مرة فعلوا شيئا للإصلاح فذنوا مثلا حائلا بحيث أن الإنسان لو دار في أحد أركان الكعبة لا يرى الكعبه جعلوا جدارا مثلا حاجزا من أي شيء هذا لا يهم أن يكون بيننا وبين الكعبة حائل هذا لا يضر يعني أن لا يرى الانسان في حال طواف الكعبه هذا شيء لا يضر اما ان يكون خارج البيت فهذا هو الشيء الذي يضر لو اراد الانسان ما هو الفرق ما بين انسان يبحث عن ولده وانسان يطوف الفرق بينهما لو افترضنا واحد صدفت انه يبحث عن زوجته او عن ولده فطاف حول البيت سبعا هل يعتبر هذا الطواف صحيحا لا لماذا لانه عندما نوى وانطلق انطلق باحثا عن زوجته ولم ينطلق ناويا الطواف حول البيت لذلك لا بد ان يكون ايضا قد نوى الطواف حول بيت الله الحرام ولذلك قال الفقهاء فلا يصح ان يصرف الطواف مثلا لطلب غريب له مع واحد مال وشافه وصارحه اصبح اول قال هلا شفت أمامي بالطواف بعد ذلك صار يدور حوله مرة تنتين ثلاثة أربعة سبعة وصل عند ذلك نقول, نقول إنك تطلب غريمك تطلب الذي تريد منه الدين وأنت لا تنوي بذلك الطواف أيضا أن يكون هذا الإنسان الذي يريد الطواف الطواف صلاة من شروط الصلاة ماذا؟ أن يكون الإنسان ساترا لعورته والعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة ولذلك ينبغي أن يكون إزاره موجودا ويسن فوق ذلك أن يجعل شيئا على عاتقه يعني الا يكون عاري الصدر الواجب من السرة إلى الركبة أما بالنسبة إلى الصدر والكتف مثلا والظهر الأولى أن يكون عليه شيء وهو الرداء فإن لم يكن ولو قطعه حبل يعني امتثالا لامر الشارع يجعله على كتفه من اجل ان يطوف حول بيت الله الحرام الطواف صلاه هل الصلاه تصح والانسان جنو هل الصلاه تصح والانسان غير متوضئ محدث اذن لا بد ان يكون ايضا طاهرا من الحدث الاصغر والاكل الانسان قد يكون كبيرا في السن ويفقد وضوءه وهو مثلا في حال طوافه فماذا يفعل هل يستأنف طوافا جديدا ام يبني يعني مثال على ذلك طاف خمسا واخرج ريحا فما الحكم الان ذهب فتوضا هل يعيد من البدايه ام يتمم لا يتمم لان كل طوفه عباده مستقله لوحدها فاذا انتهت الخمسه وأثناء الثالث السادس مثلا بطل وضوءه ماذا يفعل؟ يذهب فيتوضى ويبني على طوافه السابق حتى لو كان الإنسان كبيرا في السن وأراد أن يطوف فما استطاع اليوم إلا أن يطوف طوفة واحدة ثم جاء في اليوم الثاني أو في الوقت الثاني يعني الصبح طاف طوفي الظهر طاف طوفي العصر طاف طوفي أو على أيام متعددة هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئه ذلك وذلك بسبب عجزه عن القيام بهذه المهمة قد يكون الإنسان قوياً ولكن وهو ماشي تصير واحد الفكشة الرجل ومع الحسن يمشي ماذا يفعل؟ انتظر فطبب قدمه وبعد ذلك ارتاح ساعة ساعتين وبعد ذلك استطاع أن يتمم الطواف ممكن؟ ممكن لكن لا يتمم جزء طوفه ماذا يبدأ يعني الآن خمسة ونص يتمم واحدة ونص ولا تنتين لا تنتين بيرجع النصف هذا يذهب ويبدأ بطواف جديد اللهم إلا إن كان هذا الإنسان يطوف مثلا وأقيمت الصلاة وكان في نصف طوفته في مكانه صلى يتابع يتابع هذا لا يضر لأنه وقف لعذر كالصلاه مثلا لا يتم هذه الطوفه وبعد ذلك يتممها بعد الصلاه لان الصلاه خير موضوع اذا وجدت الصلاه حتى لو دخل الانسان البيت وراى الامام يصلي في جماعه فيسن له ان يقتدي بهذه الجماعه لا ان يدخل الى ساحه الطواف ويطوف اولا فالصلاه مقدمه على الطواف إذا عمت النجاسة مثلا في مكان معين كان بالأول حصى حول البيت الحمد لله اليوم تحولت إلى مكان نظيف جدا لا يوجد فيه شيء من الأوسخ قد يأتي بعض الناس من أعداء المسلمين على صورة المسلمين سواء كان ذلك بطريق الخطأ أو بطريق العمد في تلقى بعض النجاسات في ساحه الطوف ماذا نفعل في هذه الحاله الحمد لله يعني الناس مستعدون مباشره لازاله هذه النجاسه لذلك نقول لا توجد علا اليوم نقول الله عمتي البلوى لا في هذه الحاله نستطيع ان نقول مباشره ترى بعض الناس ولو صاح بصوته انه يوجد شيء من هذا ترى بعض الخدمه جزاهم الله خيرا يعني يحيطون المكان ويطهرونه اليوم اما ما كانت البلوى تعم به سابقا كبقاء شيء من النجاسات حول البيت فهذا قد انتهى تماما ولله الحمد والمن هذا بالنسبه لاركان الطواف هل هنالك سنن زائده من الممكن للانسان اذا طاف حول البيت ان يفعلها نعم يبدا اولا وقبل ان يطوف ويقف قبل الخط الذي يبدأ به الطواف ويأخذ فيقبل الحجر بدون صوت يعني ما بده يعد طالع صوتهم لا التقبيل في أدب وفي احترام وسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل الحجر وقال إني لأعلم أنك لا تنفع ولا تضر ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته فهذا أول ما يبدأ الإنسان متوجها إلى بيت الله الحرام وبعد ذلك وصل إلى الحجر فقبله ثم انفتل إلى يمينه ثم بدأ بالطواف هل يصح الطواف ماشيا أو راكبا يصح ماشيا ويصح راكبا يعني لو كان كان سابقا من الممكن أن يأتي الإنسان على دابته وهو يركب على الدابة يطوف حول البيت لكن الأدب الآن والخشوع مع الله عز وجل أن يكون الإنسان في طوافه ماشيا إلا إذا كان لعذر كما يفعل اليوم بكثير من المرضى المقعدين سواء كانوا على كراسي يطوفون بهم حول البيت أو كانوا يحملونهم على الرؤوس يعني إلى وقت قريب كان الحمل على الرؤوس يجعلون الحاج يجلس على كرسي مثل النعش يعني وبعد ذلك يطوفون به حول البيت ولو بالأجرة ولو بالأجرة ذلك الأمر صحيحا أيضا إذا بدأ بالطواف هل لو طاف الإنسان ساكتا ولم يتكلم بأي كلمة صح طوافه صح لكن من الادب عند الاستلام في كل طوفه ان يقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اذا اذا بدا بهذا الامر بدا الطواف نعم الطواف الكعبه مقسمه الى اربعه اركان الركن الاول هو ركن الحجري الاسود الركن الثاني الذي يليه يكون من جهه العراق لذلك سميناه بالركن العراقي الركن الذي بعده يسمى بالركن الشامي لانه من جهه اهل الشام الركن الثالث يسمى بالركن اليماني اذن صار عندنا الحجر هذا الاول الثاني العراقي الثالث الشامي الرابع اليماني لا يسن ان يستلم اي ركن من الاركان الا الركن اليماني ما معنى يستلم ان ياخذه بيده هكذا دون ان يتبعني دون ان ياخذه وهو ياخذه بيده وبعد ذلك يمشي وصدره الى الكابه عند ذلك اختلت طوفته يقف ياخذ الحاجات بعد ذلك يلتفت الى اليسار ثم يتابع دون تقبيل لا يسن التقبيل في الركن اليماني ابدا أيضا الركن العراقي الركن الشامي لا يسن تقبيلهما لا يسن أيضا استلامهما لا يسن شيء من هذا أبدا بل يدور حولهما طيب هذا إذا انطلق عرفنا ماذا يستلم بالنسبة للحجر الاسعد يقبل حجر بالنسبة للركن اليماني يستلم بالنسبة للأذكار يبدأ اللهم بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك و وفاء وتصديقا بكتابك ووفاء انبعاتك واتباعا لسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم طيب إذا انطلق من طوافه بعد الحجر ماذا سيجد باب الكعبة باب الكعبة هذا المكان فيقول في اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار أيضا يأخذ بالطواف بعد أن يصل إلى الركن الشامي يجد الحطيم وهو على شكل نصف دائرة يوجد باب أمام الركن العراقي يستطيع أن يخرج منه من الركن الشامي لو مر ودخل من هذا الباب وخرج من الباب الثاني لا يحسب طوافه لماذا؟ لأنه لم يطوف بالبيت لأن هذا الحطيم هذا الحطيم على شكل نصف دائرة يعتبر من الكعبة المشرفة وقال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديثوا عهد بالإسلام لأعدت البيت على قواعد إبراهيم يعني كان البيت يدخل فيه هذا الحطيم وقد قام سيدنا عبد الله بن الزبير عندما يعني بعد الخلفاء الراشدين قام اعاده البيت وإدخال الحطيم فيه فجاء بعد ذلك الحجاج فنقضه حتى أعاده كما كان عليه وبعد ذلك أراد جاء بعد ذلك في الدولة العباسية هارون الرشيد أن يعيده مرة ثانية فناشده الإمام مالك قائلا له يا أمير المؤمنين اناشدك الله الا تجعل هذا البيت العوبة الملوك من بعدك إذا كان كل واحد في السياسة هذا يريد سياسة لا دينا هذا يريد أن يضم وهذا يريد أن يعيد قال وقد اتخذ سيده من مقام الامام مالك وهذه النصيحة ارتعد لها هارون الرشيد وامتنع عن ذلك وبقيت الكعبة على حالتها إلى يومنا هذا كالوضع الذي تركه تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لصارت بعد ذلك كل ملك من الملوك وكل أمير من الأمراء يريد أن يغير فناشده الله سبحانه وتعالى أن لا يفعل شيئا من هذا إذن لا يدخل من هذا الحطيب بل عليه أن يدور حول نصف هذه الدائرة حتى يكون طوافه صحيحا أيضا من السناني اذا وصل الى الركن العراقي ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الماخلاق وسوء المنقلب نعم في الاهل والمال والولد اذا انطلق من الركن العراقي وعند نصف الحطيم تماما اذا نظر الى يساره يرى ميزاب الكعبه وهو اذا نزلت ماء من السماء فان هذا الميزاب يخرج منه ماء المطر اذا نظر الى الميزاب ماذا يقول اللهم اظلني في ظلك يوم لا ظل الا ظلك واسقني بكاس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربه هنيئه مريئه لا نظمى بعدها ابدا اذا هو غير متعطل عن الاذكار نرى انطلق من الحجر قباله الباب وصل الى الركن العراقي وصل الى الميزاب وصل الى الركن اليماني ف والشام فماذا يقول بينهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذابنا إذا كان هذا الطواف يعقبه سعي فماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال المشركون عنه إنه وصل إلى يثرب وهذه البلدة فيها وباء وكان فيها وباء فعلا ودع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فقال اللهم قل وباءها إلى الجحفة فانتقل وباء المدينة إلى الجحفة وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى الكفار في مكة المكرمة كيف المسلمون هم على قوة في المدينة المنورة فقال أروهم منكم قوة فدخلوا إلى الكعبة فطافوا رملا يعني كالذي يركض في مكانه وهذا يدل على قوة الشباب وأيضا فعلوا شيئا آخر وهو الاطباع ما هو للطباع هو ان يخرج الانسان كتفه الايمن يعني ان يدخل رداءه تحت كتفه الايمن ثم يجعله على عاتقه الايسر كهيئه الشطار عند ذلك ينطلق هذا الطائف حول بيت الله الحرام أروهم منكم قوه فصار في مشي متقارب وسريع وفيه قوه فأعلنوا كان هذا امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايه الامر وبعد ذلك صار سنة متبعة إلى يومنا هذا طبعا في هذا الرمال خلص من أذكار وليصل إلى أذكار أخرى لو كان بالحج اللهم اجعله حجا مبرورا نعم وذنبا مغفورا ويعني وهكذا يدعو الله سبحانه وتعالى وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور أما إذا كان في عمره فيسأل الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلها عمره مقبوله نعم مبرورة وذنبا مغفورة وسعيا مشكورة وتجارة لن تبو أيضا من الممكن أن يقول في طوافه رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وهكذا يستطيع الإنسان أن ينطلق إذن لا يوجد مكان من الأماكن التي ينتقل الإنسان فيها في بيت الله الحرام الا وهنالك ذكر مخصوص منقول عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاذا انتهى من الطواف عبد اول طوفه الثانيه الثالثه تماما انتهى اذا كان في الاول ينبغي عليه ان يكون احتياطا كما قلت بعيد عن جدار الكعبه فمن اجل الا يكون شيء من جسمه داخل في الكعبه فاذا اراد ان يصل الى الطواف الاخير أخذ يبتعد عن البيت قليلاً قليلاً حتى إذا وصل إلى بداية الطواف خرج هنالك سنة تسمى بسنة الإحرام خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أبداً بحط المقام ووراءه تماماً لا هذا في ساحة الطواف يبتعد قليلاً إلى الوراء يعني في هذه الجهة وقام سيدنا إبراهيم موجود ما بين يوجد على شكل يعني قد غطي بغطاء زجاجي ماء ونحاسي نعم ويوجد ما بين الحجر ركن الحجر والركن العراقي تماما في الوسط فاذا فعل ذلك ووقف خلفه فصلى ركعتين يسن في هاتين الركعتين ان يقرا في الاولى سورة قل يا ايها الكافرون بعد الفاتحه ويسن في الثاني ان يقرا سورة قل هو الله احد وهاتان الايتان ماذا فيهما التوحيد لله تبارك وتعالى يعني لو كان هذا الانسان قد حضرت صلاه وصارت هنالك صلاه هل تجزئ هذه الصلاه يعني اي فريضه او اي نافله عنها يجزئ عنها ولكن الاولى بعد كل طواف ماذا يفعل ان يصلي هاتين الركعتين ولذلك قالوا ان الصلاه لا ينوب فيها انسان عن انسان فكيف يصلي الذي يحج بدلا بعد أن يطوف عن غيره الآن يصلي قالوا إن الصلاة تبعا هنا مع الطواف جائزة أما انفرادا لا يصلي أحد عن أحد إذن الثالث الطواف بالبيت سبع طوافات جاعنا في طوافه البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في جميع مروره بجميع بدنه فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب له هذا ما تكلمنا عنه وقالوا إن هذا الحجر هو ياقوته من يواقيت الجنة كانت أشد بياضا من اللبن ولكن إنما تحولت هذه اليقوتة البيضاء إلى سوداء وذلك بسبب ذنوب بني آدم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبا الرابع من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة نتركه إلى الغد إن شاء الله والحمد لله ربنا